قناة المحراب تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام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 ألي لم ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بئتم أوهم قائلون فما كان دعوهم إدجائهم بأسنا إلا أن قالوا إلا إن, قالوا إن ما كنا واعلين، فلا نسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ للحق.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 ولقد مكّم أنكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملاة إتتسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك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 قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَقَذِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالُوا اخْرُجْ مِنَّا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا فما تبعك منهم لأملا أن جهنم منكم أجمعين ويا آدم سكنات وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ما فكلا من حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين قالا اسماهما الشيطان ليبدي لهما ما هو ريا عن مما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما ان هذه الشجره الا ان تكونا ملكين الا ان تكونا, ملكين أو تكونا من الخالدين وقاثماهما يميلنكم على من الناصحين فدللهما بغروه فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ نَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لكما, لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُو مُبِينَ قَالَ رَبَّنَا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قاله بقوا بعضكم لبعض عدو ولكن في الأرض مستفرون ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد زلنا عليكم لباسا وريسو أنتم وريشا.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 يَا مَا عَنْهُ مَا لَبَاثَهُم عَلَيَّ وَلْيَرَهُم مَا سَوْآتِهِم إِنَّهُ يَرَاكُم وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا أَنَا وَاللَّهُ آمُرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِمْ وجوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْزُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا ضَلَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُو الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون الله هم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عيادكم لمسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقرون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم فَمَنِ فمن اتقى ويطلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار فِيهَا فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتابة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 حتى إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون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 لا تفتح لهم بواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى فِي الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم من غردة. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجذر ظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أسعها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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ وَرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إن قد وجدنا إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم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 وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ولادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا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 أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرة وغروتهم الحياة الدنيا فليوم نسائهم كما نسولق أيومهم هذا كما نسولق أيومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 وهو الذي يرسل الرياح غشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنما لنا راك في ظلال مبين. قال يا قوم ليس في ظلال. قال رسول من رب العالمين. وبلغكم رسالات ربي وصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم وجعلكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليواذركم ليواذركم ولتتق و لعلكم ترحون كذبوا فآتينا والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين سمع الله لمن حمدا اللهم أهدينا فيمن هديت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 اللهم إنا نسألك أن تأتي على ذنوبنا فتغفرها اللهم امح سيئاتنا ضاعف حسناتنا تقبل دعاءنا رضنا وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا صغيرة ولا كبيرة ولا وزرا ولا جريرة إلا محوته وغفرته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا, اغفر لآبائنا وأمهاتنا. وارحمهم ربنا كما ربونا صغارا اللهم أسعد خواطرهم اللهم اشرح صدورهم اللهم يسر أمورهم اللهم قضي حوائجهم اللهم نقص حائفهم اللهم بيض كتبهم اللهم وجاذهم بالحسنات يحسانا وبالسيات عفوا وغفرانا اللهم, وكوك. اللهم أكرمهم كما أكرمونا أحسم إليهم كما أحسنوا إلينا أنفق عليهم كما أنفقوا علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ذللنا لهم اللهم استعملنا في طاعتهم اللهم ارزقنا برهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحم وعافه وعفعا وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انزل على قبور آبائنا وأمهاتنا الميتين انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم املأ قبورهم نورا وسرورا وحبورا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النار يا ذا الجلال والإكرام يا الله ومن فتح له باب إلى النار فيا رب يا رب يا رب, يا رب أغلق عنه بابنا النار، عنه باب النار،, أغلق عنه, باب النار أغلق عنه باب النار، وافتح له باب إلى الجنة حتى يأتيه من روحيها وريحانها يا ذا الجلال والكرم. اللهم وهيئ لنا من يقوم مقامنا ويدعو دعاءنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا اللهم استرنا فوق الأرض اللهم استرنا يوم العرض اللهم استرنا يوم العرض عليك يا الجلال والإكرام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وأجرنا من خزي الدنيا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والكرام اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيم يا ذا الجلال والكرام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 إلا أغنيته ولا أيمن إلا زوجته ولا أيمن إلا زوجته ولا عقيم إلا رزقتها ولا محتسبا إلا وفقته هو ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضو لنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضاياها وإثرتها برحمةك أرحم الراحمين اللهم حصن شبابنا وبناتنا اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم واجعلهم عدة لأوطانهم ومجتمعاتهم يا رب العالمين اللهم واجعلهم لأعين آبائهم قرة ولأوطانهم مسرة اللهم حص عقولهم حص أبصارهم حص أسماعهم حص ألسنتهم حص فروجهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم واجعلهم على الصفوف الأول في المساجد متسابقين ولكتابك تالين ولأوامره ونواهيه مطبقين يا رب الع... العالمين. اللهم أصلح فتياتنا المسلمين اللهم اصلح فتيات المسلمين اللهم اعظمهن ان يفتن ويفتن هذا العطاء والمن اللهم ارزقهن الحشمه والعفاف والحجاب اللهم ارزقهن الحشمه والعفاف والحجاب اللهم من أراد بنات المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من تخضك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين